على أنه نعت لمصدر محذوف أي نقص عليك من انباء ما سبق قصصا مثل ذلك القصص الحسن الحق الذي قصصنا عليك عن موسى وهارون وعن موسى وقومه والسامري والظاهر أن من في قوله من أنباء ما قد سبق للتبعيض ويفهم من ذلك أن بعضهم لم يقصص عليه خبره ويدل لهذا المفهوم قوله تعالى في سورة النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك الآية وقوله في سورة المؤمن ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك الآية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 من أنه قص على نبيه صلى الله عليه وسلم أخبار الماضين اي ليبين بذلك صدق نبوته لأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ الكتب ولم يتعلم أخبار الأمم وقصصهم فلولا أن الله اوحى إليه ذلك لما علمه بينه ايضا في غير هذا الموضع كقوله في ال عمران ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون اي فلولا ان الله اوحى اليك ذلك لما كان لك به علم وقوله تعالى في سورة هود تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وقوله في هود أيضا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك الآية وقوله تعالى في سورة يوسف ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وقوله في يوسف أيضا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقوله في القصص وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وقوله فيها وما كنت بجانب الطور اذ نادينا وقوله وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا إلى غير ذلك من الآيات يعني لم تكن حاضرا يا نبي الله لتلك الوقائع فلولا أن الله اوحى إليك ذلك لما علمت. وقوله من انباء ما قد سبق أي أخبار ما مضى من أحوال الأمم والرسل وقوله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرى أي أعطيناك من عندنا ذكرى وهو هذا القرآن العظيم وقد دلت على ذلك آيات من كتاب الله كقوله وهذا ذكر مبارك انزلناه أفأنتم له منكرون وقوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم وقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وقوله وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر وقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك الآية وقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون إلى غير ذلك من الآيات وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ثم في تسمية القرآن بالذكر وجوه أحدها أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم وثانيها أنه يذكر أنواع الاء الله ونعمائه تعالى ففيه التذكير والمواعظ وثالثها أن فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما قال وإنه لذكر لك ولقومك وأعلم أن الله تعالى سمى كل كتبه ذكرى فقال فاسألوا أهل الذكر انتهى المراد من كلام رازي ويدل للوجه الثاني في كلامه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله تعالى وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى قوله تعالى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أعرض عن هذا الذكر الذي هو القرآن العظيم أي صد وأدبر عنه ولم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم ولم يعتقد ما فيه من العقائد ويعتبر بما فيه من القصص والأمثال ونحو ذلك فإنه يحمل يوم القيامة وزرع قال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة يريد بالوزر العقوبة الثقيلة الباهظة سماها وزرا تشبيها في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يفدح الحامل وينقض ظهره ويلقي عليه بهره أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثم قال مقيده عفى الله عنه وغفر له قد دلت آيات كثيرة من كتاب الله على أن المجرمين يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم أي أثقال ذنوبهم على ظهورهم كقوله في سورة الأنعام قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، وقوله في النحل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون، وقوله في العنكبوت ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، وقوله في فاطر ولا تزر وازره وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تعلم أن معنى قوله تعالى فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وقوله وساء لهم يوم القيامة حملا أن المراد بذلك الوزر المحمول اثقال ذنوبهم وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونها سواء أن قلنا إن أعمالهم السيئة تتجسم في أقبح صورة وأنتنها أو غير ذلك كما تقدم إيضاحه والعلم عند الله وقد قدمنا عمل ساءة التي بمعنى بئس مرارا فأغنى ذلك عن إعادته هنا وقوله تعالى خالدين فيه قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة خالدين فيه يريد مقيمين فيه أي في جزائه وجزاؤه جهنم قال رحمه الله تنبيه إفراد الضمير في قوله أعرض وقوله فإنه وقوله يحمل باعتبار لفظ من وأما جمع خالدين وضمير لهم فباعتبار معنى من كقوله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها الآية وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة فإن قلت اللام في لهم ما هي وبما تتعلق قلت هي للبيان كما في هيت لك وبهذا الإيضاح المنقول عن الزمخشري رحمه الله نأتي على نهاية هذا اللقاء آملين أن يجمعنا بإذن الحي القيوم لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته